إن الله مع الذين تقوى الله منهم في الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه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 أما أصنامنا التي نعبدها وآلهتنا التي نفزع إليها ونعتقد فيها النفع والضر وابتلينا بغرانيق غوة وغوينا في هواها علنا تأكل الدنيا وتشكو صغوبا تشرب البحر وترجو المزن تأكل المال الذي نجمعه بفناء وشقاء وعنى وإذا ما قسمته سرفا حرمت حرا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 لقد وقف السلف الصالح والصحابة الكرام من البداع موقفا حاسما، فهذا أبو موسى ashari يجد أقوام في المسجد يذكرون الله، نعم يذكرون الله، لا يتكلمون عن الكور ولا عن الفنانين، بالرغم أن مصر المؤمنة غناها فنانون، فنانين كبار، مؤجرين عليه. تجيبهم في حفلة يغنوا الباطل تقوله غنوا مصر المؤمنة يغنوا لك تدفع له بالدولار يغني لك أي حاجة أي فارقة يغني لك ما عنده مشكلة وكمان معاهم مبت وفك شعره أنا مبسوط جدا السوق لازم يكونوا ناس ذيدين عشان الناس يوعوا بعد في ناس ما بيوعوا فنان فك شعره اسمه منو كده ما عارف أنا ما قد دحفظ أسماءه بحفظ ناس الفضائل من عياب دل ما عندهم شغلة وثاني واحد كده برضو غني بين السودان كتير ومال الفضائيات وعنده قصص في الفجور وفي الغراميات وفي البنات قبل كده جاء السودان في بنات سودانية مش مشو هيلتون لما جابوا له جابوا غمره جابون في جريدة مصورين قالوا غمره قال الجمر شو؟ هيك شوف الوعمدة. والله أنا لو كنت واقف بس الديا بسطونتين بس نشوف الغمران ده بكون كيف؟ قال غمر الدار. والله يا إخوان أنا يؤسفني يؤسفني أن أق أن لكم من هذا المنبر نظر مشؤومة يؤسفني أن أقول لكم مستقبل بلادنا مظلم. يؤسفني والله أقول هذا الكلام. مستقبل بلادنا مظلم.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 حاجة حير دين الحيقودون في المستقبل اتحاد طلاب جامعة خرطوم الفازة عمل معرض للخمور دو جامعة باسم التراث السوداني جابوا العرق والمريسة وعملوا معرض عرضوا الخمور باسم الحرية صوتوا داخل الاتحاد المكاتبات يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم ولا ما يكتب التصويت جاب الأغلبية قالوا ما يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بعد دفاس ما عنده برنامج والله لا بت ولا بقول بنسوي لكم في ناس في الانتخابات انتخابات ما جاية الجدّة البرة بعد دميجوا الناس يكذبوا نسوي لكم ونعمل لكم ونعم بجي لسه أنتوا لسه سمعتوا حاجة الناس في الانتخابات يكذبوا بيقولوا بي بيطرحوا برنامج ديل ما عنده برنامج لا خطاب ولا برنامج ولا نزاهة عشان الزول يقول ديل نزيهين في الشيوعيين نزيهين ما حرامية. ممكن يقول الشوق شوية تقول والله الشيوعي نزيه أحسن من مسلم ما نزيه ممكن يقول وما نزيهين وبعد يصوط لهنا الطلاب تعرف برنامجه شنو حفلات يجيبوا حفلة بفنان كبير والناس يرقصوا ويختلطوا بس ويؤتاني يوم يصوتوا يؤصفني أن أقول لكم أن مستقبل بلادنا بهذه الصورة مظلم ثم تأتي الطوام الكبرى في أن يغنوا مصر المؤمنة بأهل الله في فيديو كليب بمعنى يأتي الفنان الفنان الفاك شعرق ويأتي الفنان ذاك القيافة كويس ويأتي ناس تانين ويغنوا يقول لك مثلا والبدوي يأتي لك ضريح البدوي واذا لا يعرفه يأتي لك قبة ما شاء الله إنجاز كبير أنجزته إنجاز كبير هتهزم أمريكا هزيمة ساحقة ما في طريقة لمواجهةه؟ طب أنا درست سؤال هل بإمكاننا أن ننقذ مصر المؤمنة بأهل الله أم أنها كلام معصوم لا يمكن أن ينقذ؟ كده نفلفلها نشوف العبارات فيها والأقوال فيها هل هي موافقة لشرع الله ولا ما ممكن كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام. البدع وقف منها السلف موقفا صارما البدع مشكلة بيذكروا الله يا أخوان يا شيخ الناس يقولوا يا الله تجيف ضدهم أي وكيف ضدهم يقولوها بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلا يكون مبتدعا قال ابن عمر من زعم أن في الدين بدعة حسنة فقد شرع بقى مشرعا قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وقال الفضيل بن عياس رحمه الله تعالى من أحب صاحب بدعة مش عماد بدعة من أحب صاحب بدعة نزع الله نور الإسلام من قلبه وأحبط عمله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 ما سمح لأنه صلى ما عملوا. روى الدارمي في في مستنده الدارمي في سننه والهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أن أبا موسى نادى عبد الله بن مسعود مشكلة كبيرة في مسجد الكوفة المشكلة شنو جلس الناس في المسجد حلق حلق ما في نادي جوا الجامع والله أنا في فهمي حاجة تمام. وايز جدا هاي ادوا دامع كويس خالص وجلسوا معهم حصى وعلى كل حلقة رجل يقول سبح الله مئة سبح الله ما قالوا شتموه سبح الله يقول سبحان الله سبحان الله مئة كبروا مئة الله أكبر يكبر قال ابن مسعود وكان قد عمية لأبي موسى خذني إليهم فأخذه إليهم ودخل عليهم في المسجد فقال لهم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلع الهدوم الخلاها لسه مشترة إما أنكم فتحتم باب بدعة وضلالة ظلمة أو فقتم محمدا وصحبه علما أنا غيرت بفهمه شايف ما في حاجة ما الناس لا عملوا غلط لا نبزوا زول لا شاك زول ناس قاعدين في الجامع واحد يقول لهم بالحصحات سبحوا قاعدين يسبحوا لا قال لهم نغنوا لا قال لهم نربصوا يعني ابن سعود ده لو جشف المصر المؤمنة دي يقول شنو ده بس ساكر قالوا سبحوا الزول صاكر قاعد وجامع بأدب وكده يسبح مئة ويعمل مئة قالوا يا أبي عبد الرحمن ما عرضنا إلا خير قال كم من مريد للخير لم يبلغه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 وإني أريد أن أناقش مصر المؤمنة بأهل الله بعيدا عن التهريج والمهاترات والسب والطعن لأحد هذا أمر متاح قصير موجودة قرآن ما قرآن سنة ما يا أخي لا يتكلموا في السنة وزول يسألهم ما فيه يقول لك عزاب غبري ما فيه شفاعة ما فيه مسيح ما بينزل ويطعالوا في السنة عديد وزول يتكلم فيه ما فيه أن نحن نسأل محمد كلام فيها الله شنو يعني هؤلاء الناس يتجرب على السنة الآن في السودان في تيار متنامي يقول القرآن فقط لا نريد سنة أنا القرآن باحترمه جدا والسنة باحترمة جدا لكن القصايد ما باحترمة جدا بفتشها السنة بفتشها أي سنة في غراسط ولا بعالها لكن أي قصائد بعالها كذلك بفتشه حتى حتى مصر المؤمنة بأهل الله مصر المؤمنة بأمر الله المؤمنة بأهل الله القاعدين الزكرو في القصيدة هم الحافظين مصر من الجيش الإسرائيلي من المهددات الأمنية من المجاعات من الزلازل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 الكامدة سمعه كويس والله غير المحدد تسمعه كلامي ده نفسه بدر يقوله الناس معك ال... في ناس والله لو قلت له مصر المؤمنة دي فيها شنو ما فاهم بس النغم جميل واللحن سمح مندمجين مع الألحان لو قلت له فيها شنو ده صحيح حق ولا باطل لا يعرفه مصر المؤمنة بأهل الله إن كل نفس لما عليها حافظ الحافظ ربنا الأنبياء بقوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله الأنبياء الأنبياء بيعلموا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين أبيحفظ البلاد ربنا ما الناس ناس ميتين تحت الواطأ ما بيعملوا حاجة أكلمك والله كانت أسمعك أنت قد تعتقد العقيدة دي لكن ما بتكون عارف أنه القصيدة نتضمن لهذه المعاني ما في بشر لا حيلة ميت بيقدر يعمل حاجة قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لنفسي الأنبياء والرسل لنفسي ليس لك من الأمر شيء للنبي عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم الله قلّه ما عندك شيء الموضوع خصف لست عليهم بمسيطر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 بس أنا مشكلتي إنه الناس ما بدققوا أن القصيدة سلحة اللحن جميل وخاصة مع الفنانين جيافة جيافة دل كان بعدة مو الناس زاته والله ناس استمعوا بيا استمع جالسونوا بيتكلم عن مجموعة من الأشياء قال فقهانا السبعة الفقه السبعة أقتابنا الأربعة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 ذلك المثبتين الأرض والله ما بسبتوا أقسمت بي ما يعمل في الكون دا ذرة كل الأمر بيد الله أوتاد الأرض في الجبل الأربعة زينب أدعوك قاشنو دعوتي بزينب عمدتي زينب عمدته ادعوك بهن اسمح ذريتي دعا الله بالنسوان ديل إن شاء الله يكون الصالحات لا يوجد مشكلة إن شاء الله يكون الصالحات ما في مشكلة قال لهم بهن أصلح ذريتي يا أخي الله بلاهم بيصلح ذريتك أنا غيت يا الله بس أنت ماذا يرزون بس أنت براك تصلح له ذريتي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها قال له بهن أصلح ذريتي أدعوك يا الله بجميع عباد الله ياخر الله ما داري الشغل دي كله الله كان دعيت براك برطانة بي بانجليزي امتعبان شقيان في بط الحوت دعيت الله بديك يا أخي ما قال أدعوك يا الله بجميع عباد الله تشودها؟ تشودها؟ ليه؟ ما ظنكم من رب العالمين التخاتف الله شو يعني ما بدي إلا بيدال لا والله الله بدي طواله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وأنا متأكد أن كثير من الناس مندهش يخف واحد بعد ما اتكلمته في محله. على القصيدة دي قال له مولانا ده كم ما جاتوا حاجة على حق بس كم جوا حاجة كم ما جاتوا اتكلم في كلام قدر ده كم ما جاتوا حاجة ما عملوا فيه حاجة على حق يعملوا شنو ده يعملوا شنو يعني كده أريد يا أخي أنا بقرأ على الكورسيت في شنو ب بتوكل على الله بطلع مين بقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله قال لي والله مولانا ده, ده يعني كلامه ذا مقنع لكن كما جاءتوا حاجة معناه كلامه ذا حق يجيني شنو يا أخي داري يعملين شنو يعني يجوني بعربيه مظلل يسوقوني من البيت يعني ويطبحوني وانا كيف برضو يقبضوه الناس الأمن أرأيك شنو تكرم شنو لحد يوم اليوم يعتقدوا عقائص زي دي يا ناس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 فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم لا تجعلوا قبري عيدا لا تتخذوا قبري عيدا تجمعوا في القبور الآن النازل المبسوطين بالقبور اتعرف الفيديو كناب وكل شنو مشاهد ومزارات أنتقدوا هذه القضية من خمسة أوجه عشان نكون دقيقين الوجه الأول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 لأن ذكره والثناء عليه مع إنه مصر المؤمن ما فيها مديح لأبو صلى الله عليه وسلم في أسماء سكوتار أرسله مرة واحدة بس جابوه لكن أو مرتين لكن مديح بحاجة تانية وكدا وكدا وبيعباد الله وجميع عباد الله والشعراني الناشر علم الله والبدوي ما أول دسوق بواب رسول الله والبدوي الكل كلام تشهد له يقول لك في ناس يقول لك صلى الله عليه وسلم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 الخمسمية ألف دولار أرضي بدل ما تدعو لفلان وفلانة الغنوا بالدقيقة مجاولة الفنانين ده الجاولون بالدقيقة الدقيقة بكذا بعد ده هي تقريبا عشرين دقيقة أي فنان بياخد في العشرين دقيقة دي مبلغ من المال كنا محتاجين لهذا المال رابعا أنتقدوا القصيدة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 يا غنم وسل السلاحة المصرية شغال 24 ساعة في السفداد ثغافية كيف تانعت الريني الثغافية كيف قدر كيف, كيف يعني لو شو ذائر له والله إذا أرى في هذا فائدة وأرى أن هذا من العبث من العبث الذي لا فائدة منه أقول هذا صراحة ولا أباني هذا من العبث الذي لا يفيد أمتنا لا مردود على قيمنا ولا على عباداتنا وعلى ولا على اعتقادنا إن لم يكن ضده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 لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد لم يقل قبور صالحين فقط قال قبور أنبيائهم, أنبيائهم قمم, البشرية قمم البشرية وكمال الخلق ألم يقل عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم من حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس على القبر وأن نكتب عليه وأن يجسس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 ألم ينهي عن البناء الأهل ستشوف الفيديو في كله بنته بس ما تشوفه لكن إذا شفته بتلقاوا صورة قبة كبيرة كدا. الناس تحدهم يقول لك القبة تراث سوداني تراث سنون تراث سنون ياك أنت مسلم جاء بنا تقول سوداني أنت مسلم أرسل قال ما في تقول فيته؟ قبا هذا غير ما يفعل بها والله إخواننا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 يقول لك أنتو خوافين مهولين. نحن خايفين على نفسنا نحن لا خايفين على الناس أخاف من الإنفراط الأمني أخاف من الشرك الشرك بالله أخاف منه الناس ما خايفين كأن ما في شرك تمشي حمد النيل الآن أطلع من الجمعة دي. أركب لو جايب عربي أركب عربيتك تمشي حمد النيل ستلقى الاختلاط والبنات والمرقع والطبول والمزامير والجباب والأضرحة والسجود خبر كده بيجبهته بيخد جبهته في الواطن للخبر للشيخ كويس؟ بيطوفوا بيشيلوا تراب بيتمسحوا لما نتكلم يقولك يا مولانا أنت من الزمن القبور والأضرحة ده تقوله لا لنحن نحن قد اتبرك الكام نقول يا زول بتبرك الناس بيعتقدوا في حجار عمر جني خطاب رضي الله عنه يقول للحجر الأسود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 السوداني بالذات قال ما بمشي بوصي أخو في المطار صفقة من شجرة الرضوان يقول له ما تنسى للسكري والضغط والصداع والرطوبة وكان يتكاتلوا فيها كتل لو قلت له لا يقول لك شجرة الله جاب في القرآن يا منكرين منكرين منكرين شنو يقول لك يا منكرين منكرين شنو لا منكرين الكتاب ولا منكرين السنة ولا الصحابة منكرين للبدع والخرافات يقول لك يا ممكنين لقد موكرين اجيب لك دليل كمان يقول لك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة أهل رأيك الشجرة دي أجأت في القرآن ألم أنه خطأ ألم يقل مسلمة الفتح اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال والذي نفسي بيدي لقد قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وثنية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 اللهم اقصر من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصالنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبرها أهمنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا يا أرحم الراحمين اللهم ارنا الحق حقا وارزق